إِنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُمِدُّوا وَلَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وَنُقِلَتْ وَالْجُدَّةُ وَالْمُتَوَضِّعَةُ نَطِيحَةٌ وَمَا مَكَنَ السَّمَاءَهَا مَا دَكَّتْ وَمَا بِهَا عَدْنٌ نُصِبُوا وَأَن تَسْتَأْصِمُوا مِنْ كَمَا يَسَّنَ <تصفيق> لَنَا دِينُكَ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لا ينقوه إلا لكم Fins demà! سَيَجْعَلُ لَكُمْ يُمْنًا وَأَرْضًا خَيْرًا وَإِنَّكُمْ لَتُنْزِلُونَ هو رجم عظيم والذين كفروا وكذبوا ولو دخلنكم جنات تنيريهم تأتيهم إلى الهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ربنا ذَهَبَ تَمْرٌ يَعَالَى رَأْفٍ إِنَّتَ مِنْ كُلِّ مَولًى مِنْهُ سَعْفًا وَاسْتَفْهَمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّامِعُ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصْرًا no ho no, no, no. وذكاء من الضفر وكتاب مبين يديني الله من الترعن الله عنه سور السلام ويخبتهم من الظلمات للنور بالإذن ويذكيهم إلى صغاط مستقيم فَمَنْ يَمِّئُ مِّنَ اللَّهِ <سؤال> شَيْءًا مِنْ أَرَدًا يُغْرِكِ الْمَسِيْهَ <سؤال> بَنَ مُغْيَمَ وَأُمَّ مُّ وَأُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ هُلْكُ السَّمَاوَةَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخْلُغُ مَا يَشَاء وَاللَّهُ عَنَا هُمِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَقَالَتِ الْيَمُّ وَالنَّص وَقِيلَ لَهُمْ أُتِمُّوا مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ وَإِلَى الْمَصِيرِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ فَادْرَأُوا الْعَذَابَ مَصُولُنَا يُمِدُّ نَحْنُ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ أَمَتُمُ مَا جَاءَ أَنَّمْ شِيرٌ وَلَا ¿verdad?